كتاب الجنايات فعند محب وهو قصد الضارب شخصا بما يقتله في الغالب والخطأ الرمي لشاخص بلا قصد أصاب بشرا فقتلا ومشبه العمد بأن يرمي إلى شخص بما في غالب لن يقتلا ولم يجب قصات غير العمد اذ يحصل الإزهاق بالتعدي فلو عثى عنه على أخذ الدية من يستحق وجبك ماهية لكن مع التغليظ والحلول ولو بسخط قاتل المقتول وفي الخطأ وعنده مؤجلة ثلاث أعوام على من عقله وخففت في الخطأ المحض كما غلظ في عند كما تقدما يقتص في غير أب من محرم أو في الشهور الحرم أو في الحرم في الحال والجمع بفرج فاقتلي في النفس أو في عدوه بالمثل إن يكن القاتل ذات كله وأصل من يجنى عليه ينسفي عنه القصاف كانتفى من نزل عنه بكفر أو برق حصل واشرق تساوي الطرقين في المحل لم تنقطع صحيحة بديشلا وضية في كان للنفس مئة إذل الإنساء ان غلظتها فالمجزئة ستون بين جذعة وحقة وأربعون ذات حمل حقة فإن تخصص ابنة المخاض عشرون كابنة اللابون الماضي وابن اللابون قدرها ومثلها من حقة وجذعة إذ كلها من إبل صحيحة كريمة من عيدها والانعدان قيمة والنصف للأنثى وللكتاب ثلثها كشبهة الكتاب وعابد الشمس وذو التمجس وعابد الأوسان ثلث الخمس قوم رقيقا وجنين الحر بغرة ساوت لنصف العشر ودية الرقيق عشر غرمه من قيمة الأم لسيد الأمه في العقل واللسان والتكلم وذكر والصوت والتطعم وكمرة كدية النفس وفي أذن أو استماعها للأحرف واليد والبطش وشم من خري وشفة والعين ثم البصر والرجل أو مشي لها والخصية وألية واللحي نصف الدية وطبقة من نار أو جائفة ثلثها والجسن ربع الثالثة لأصبع عشر ومنها الأنلة ثلث وفي بهم وفي المنقلة والسن أو موضحة وهاشمة فنص عشرها بلا مخاصمة عضو بلا منفعة معلومة والجرح لم يقدر الحكومة في القتل تكسير ففرض الباري العبق ثم الصوم كالظهار باب دعوى الدم إن قارنت دعواه لوث تمعت وهو قرينة لظن غلبت يحلف خمسين يمينا مدعي ودية العمد على جان دعي فإن يكن عن اليمين امتنعا حلفها الذي عليه يدعا باب البغاة مخالف الإمام إذ تأولوا شيئا يسوه وهو ظن باطل مع شوكة يمكنها المقاومة له مع المنع لأشياء لازمة ولم يقاتل مدبر منهم ولا جريحهم ولا أثير حصل وعند أمن العود إذ تفرقوا عند انقب الحرب الأثير يطلقوا وما لهم يرد بعد الحرب في الحال وسع ماله كالغصب باب حد الردة كفر المكلف اختيارا بيهدى ولو لصرب من صلاة جحدى وتجب استثابة لن يمهلى إن لم يتم فواجب أن يقتلى وبعد لا يغسل ولا يفلى عليه مع مسلم دثنا كلا من دون جهد عامدا ما صلى عن وقت جمع نشة فالقتلى بالسيف حدا بعد ذا صلاتنا عليه ثم الدثن في قبورنا باب حد الزنا يرجى محر محسن بالوطئ في عقد صحيح وهو ذو ككلف والبكر جلد مأة للحر ونفي عام قدر الظعن القصر والرق نصف الجلد والتغرب ودبر العبد زنا كالأجنبي ومن أتى بهيمة أو دبرا زوجته أو دون فرج عزرا باب حد القذف أوجب لرام باللواطي والزنا جلد ثمانين لحر أحصنا وللرقيق النص عرف محصنا مكلفا أسلم حرا ما زنا وإن تكن بينة على زناه يسقط كأن صدق قرسا أو عساه باب حد السرقة وواجب بسرقة المكلف لغير أصله وفرع مات فيه قيمته بربع دينار ذهب ولو قرابة بغير لم يشب من حرز مثله ولا شبهة فيه لسارق كشركة أو يدعيه تقطع يمناه من الكوع فإن عاد لها فرجله اليسار من نفصلها فإن يعد يسراه من يد فإن عاد فيمناه فإن يعد فتعزير بغير قتل ويغمس القطع بزيت مغلي باب حد قاطع الطريق وقاطع الطريق بالأرعاب عزّره والآخذ للنصاب كثّ اليمين اقطع ورجل اليسرى فإن يعد كثّاً ورجل أخرى إن يقتل ويجرح بعمد ينحكم قتل وبالأخذ مع القتل لذن قتل فصل به ثلاثة فإن يتوب قبل ظفر به حق وجوب حد لا حقوق آدم وغير قتل سرقا وقد حق العباد فالأخف موقعا فالأسبق الأسبق ثم أقرعا باب حد شارب الخمر يحد كامل بشرب مسكري بأربعين جلبة وعزري إلى ثمانين أجز والعبد بنفسه وإنما يحد إن شهد العجلان أو أقر لا نكهة وإن تقايا خمرا باب حد الصائل ومن على نفس وصول أو طرف أو بدع ندفع بالأخف فالأخف والدفع أوجب إن يكن عن بضع للمال واهدر ثالثا بالدفع واضمن بما تتلفه البهيمة في الليل للنهار قدر القيمة